السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نبدا نحب ونعتذر عن الأمس قد تنتعفا فنسأل الله عز وجل أن تسأل الأمور على أحكم حال سمه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وبياكم في عفر هذا اليوم نوم الاثنين خامس والعشرين مشهر رجل سنة 22 و... وثلاثين وارتعينيات من الججرة المنوية لنعقد في جامع الزهراء مدينة المخيرية الدرس السابع من دروس فتح ألفية المالك عليه رحمة الله وفتحنا من أبوابها حتى الآن أو فتحنا من أبوابها إلى الآن 53 باباً لندخل بعد ذلك الى الباب الرابع والخمسين الباب الرابع والخمسون جعله ابن مالك رحمه الله تعالى لما لا ينصرف من الاسماء قال ما لا ينصرف وعقده رحمه الله تعالى في 27 وعشرين بيتا والأسماء التي لا تنصرف أو الأسماء الممنوعة من الصرف هي الأسماء التي لا تنوم وتجرب الهدحة وقولهم الصرف الممنوع من الصرف سيضيّن لنا ابن مالك المراد بالصرف في هذا الباب وقد ذكر في هذه الابيات عموما مسألتين المسألة الأولى تعريف الصرف والمسألة الثانية الأسماء المنوعة من الصرف وهي إجمالا عشر اسما سبعة منها من المعارف وثلاثة منها من الأنصاف واثنان عاما فبدأ ابن مالس رحمه الله تعالى بتعريف الصرف الذي منعت منه هذه الأسماء فقال رحمه الله الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا إذا فهذه الأسماء ممنوعه من تنوين التمكين الذي يدخل عالم الأسماء المتمكنة في في الاسمية. ثم شرع بعد ذلك بلكني هذه الأسماء الممنوعه من الصرف واحدا واحدا. فالمجموعة من الصرف الأول هو الاسم المختوم بآلة التأنيه. وهذا أحد الأسماء أحد الأسماء العامة. يعني يمتد من الصرف أي كان علما او صفه او غير ذلك فقال رحمه الله تعالى في ذلك فالف التاليف مطلقا منع صرف الذي حواء كيفما وقع والاسم الثاني من الاسماء الممنوعه من الصرف هو الوصف الذي على وزن فعلاه اذن فهذا احد الاوصاف التي تمنع من الصفا لانها على وزد فعلان فقال وزا اذا فعلانا في وصف سلم من أن يرى بثاء تانيث فتم يريد نحو عطشانه وغضبانه والاسم الثالث من الأسماء الممنوعة من الصرف هو الوصف الذي على وزن أفعل كأحمر وأكبر وفي ذلك يقول رحمه الله ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع أبيت بتا كاشهل والغي النعارض الوسطيه كاربع وعارضا اسميه فالادهم القيد لكونه يوضع في الاصل والصنوف راحه منع واجدل واخيل واسعى مخروفه وقد يملنا المنعى وقوله ووصف نقلي هو, هو بتخطيط الهمزه بحذفها ونقل حركتها إلى التنويم قبلها وقوله وعارض الاثنيه الاثنيه بالاصل همزته همزه وصف ولكنها خدعت لضروره الشعر ثم يذكر لنا الإسم الرابع من الأسماء المنوعة من الصرف وهو الوصف المعدول وهذه آخر الاوصاف الممنوعه من الصرف بعد أن ذكر الوصف الذي على وزن فعلان والوصف الذي على وزن أفعل الآن الوصف المعدول فقال ومن عادل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثاء واخر ووزن مثنى وثلاثاء فهما من واحد لاربع فليعلن والاسم الخامس من الاسماء الممنوعه من الصرف هو الاسم الذي على وزن مفاعل او مفاعيل وهو الاسم الثاني مما يمنع من الصرف مطلقا سواء اكان علما ام وصفا ام غير ذلك والاول هو ما كان مختوما باهلك الثاني فقال فالاسم الذي علاوه أو مفاعل وقل مصبه او مفاعيل وكل جمع يشبه المفاعل او المفاعيل بمنع كافلا وذا اعتلال منه كالجوال رفعا وجرا أجره كساري ولتراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم من المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والاسم السادس مما يمنع من الصرف هو العلم المركب تركيبا مزيا والآن بدأ بمكري المعارف التي تمنع من الصرف بادئا بالعلم المركب تركيب مزيا وفيه يقول والعلى ممن اعترفه مرتبا تركيب مسجد نحن معدي كرب ومعدي كرب هو علم من علام العرب وينطق هكذا معدي كرب ولا يقال معدي يكرب بيا اي فليس الاسم هكذا معدي يكرف بالمعدي معدي يكره. ثم يذكر الاسم السابع من الأسماء الممنوعة من الصغف وهو العلم المختوم في ألف ونون زائد أين فيقول في ذلك كذا تحاوز إذين فعلانا كغطهانا وكأطهانا والاسم الثامن من الأسماء الممنوعه من الصرف هو العلم المؤنث وفيه يقول كذا مؤنث بها مطلقا وشرط منع عارفا ومهرتفا فوق الثلاث أو تجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لسم ذكر وجهانه العاد متذكرا كدق وعجمة كهند والمنع احق وقوله في البيت الاخير وعجمة بالواو هو الذي في اكثر النسخ وجاءت بعضها باو او هجمة ثم يذكر الاسم التاسع من الأسماء الممنوعه من الصرف هو العلم الأعجمي وفيه يقول والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع وقوله زيد أي زيادة والاسم العاشر من الأسماء المنوعة من الصرف هو العلم الذي على وزن من الفعل وفيه يقول كذا كذو وز يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى والاسم الحادي عشر من الأسماء المنوعة من الصرف العلم المختوم. بالف الإلحاق وفيه يقول وما يصير علما من ذي الف زيدت لالحاق فليس ينصرف وهذا البيت مما يوقف على ابن مالك رحمه الله لانه قيد الالف بالالحاق كحلق فإذا سميت به فيمنع من الصرف مع ان الاسم المختون بالف زائده يمنع من الصرف سواء كانت هذه الالف للحاق كعلقاء ومعجا ام كانت هذه الالف للتكفير كقفعترى وكمترى لو سميت بهما فانهما ايضا منعاني من الصرف من لوجود هذه الالف وحاول بعضهم ان يصلح البيت ويسر هاتين الالفين فيقول وما يصير علما من ذي الف مقصوره لنحو الحاق عرفت والالف تمنع سواء كانت للحاق ام كانت للتكفير وعلى ذلك نعرف ان الالف في اخر الف تكون على كم نوع أقول ما تذكرون الان الالف في اخر لقب والالف غير الهمزه يمكننا نقول الالف يعني الالف الماديه سواء كانت ألف نائمه او كانت واقفه هذا فرق النائم لكن في الحقيقه هما حرف واحد نعم هناك الالف الثانيه حبنا وهناك ها لا المقصور هذا أمر أملاه كألف و ألف لحاق كعلقة ومعذّر والتفريق كقبع ترى عن أصل كمرمى ومسعى لأننا لا نستلف الإدراق للشعر الممكن أن نعودها لكن ليس في الحقيقة ألفا هي فاتحة المشبعة فهذه الألفات في آخر الف ثم يذكر لنا رحمه الله الإسم الثاني عشر الممنوع من الصبر وهو الأخير وهو المعرف المعدون وحيد يقول والعلما منع ترقه ان عدلا ففعل التوكيد او تع كاوتعلا والعدل والتعريف مانعا فحد اذا استعين قصدا واعتبر وابن على فَعَالِ عَلَمَا مؤنثا وهو نظير جثم عند ثمين وبذلك يكون قد انتهى من ذكر الاسماء الممنوعه من الصرف وهي اثني عشر سبعة من المعارف وثلاثه من الاوصاف واثنان اسمان عامان يمنعان على كل حال ثم يختم الله بذكر بعض الاحكام المتعلقه بالممنوع من الصرف فيذكر ان الممنوع من الصرف اذا كانت احدى علتيه التعريف ثم نكرنا الكلمات يعني دعنا منها التعريف فقد زالت منه احدا العلتين فينصرف من زوال احدا العلتين فيقول في ذلك واصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه فلو اردت مثلا معينا، لقلت فجاء إبراهيم مسرورا بالمنع من السر ولو أردت به منكرا غير معين لقلت فجاء إبراهيم وإبراهيم آخر يعني رجل آخر يسمى بإبراهيم ومما يختفي ذلك أن المدرب كان على هيبة كبيرة فاته أصحابه يوماً ليقرأوا عليه وأخبروا جارية لتخبره بذلك فأرسلها إليهم يقول, يقول لكم الشيخ إن كان فيكم أبو إسحاق الزجاج خرش لأنهم من أهضى تلاميذه وآتاها وإن لم يكن فيكم فانصرحوا فانصرحوا إنا رجلا اسمه عثمان. قال للجارية: قولي للشيخ إن صرفوا إلا رجلا اسمه عثمان، فإنه لا ينصرف لأنه عالم محتوى ألف ونون زائد سين. يقول ذلك للمبرد جبل من جبل النحو. فقال المبرد للجارية: قولي له إنما يمنع من الصرف إذا كان معرفة. ونحن لا نعرفه خلص رشيدا يعني لا فينصب ثم يذكر اعراب الممنوع من الصرف اذا كان منقوصا لو كان الممنوع من الصرف اسما منقوصا يعني مختوما بياء قبلها تسرح فكيف يعرب يقول في ذلك وما يكون منه منقوصا ففي اعرابه نهج جواب يقتفي ثم يدك في الاخير ان الممنوع من الصرف قد ينصرف بالشعر والعكس اي المصروف ربما لا ينصرف بالشعر في ضروره فيقول ولاضطرار أو تناسب ينصرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف لذلك ينتهي كلامه على اعراب الاسماء وما يتعلق بها لينتقل بعد ذلك الى اعراب الفعل المضارع هذا مثال مناسب للوقوف ان كان هناك سؤال او استفسار من كل ما مضى او نشرع في قراءه ما قاله رحمه الله في اعراض الفعل المضارع تفضل اذا البر الشهري لماذا يعني من نوع من فهو يجرب سفره غطفان ما البال هذا هو قوله كذاك كذا, كذا سحا وزائد اعلاما وزا لا يقصد به هذا الوزن بالذات وانما يريد كل علم مختوم بالف وعيون سواء كان على هذا الوزن او على غيره من الاوزان بخلاف الوصف الوصف لا يمنع من الصرف الا اذا كان على وزن فعلان لو كان على فعلان ولا فعلان ولا فعلان, فعلان لا يمكن من الصرف اما العلم فيمنعه على كل حال اذا كان مختوما بالف وعيون فلهذا ربما أن هذا هو السبب يجعل المثال على خلاف الوزن المذكور ليعلم أن هذا الوزن لا ترى كحقيقة نعم طبعا. نعود إلى ما سأله أحدكم عن تعليم العرش النحو العرش النحو نعم تقريرنا لهذه الأمور هو تقرير لما ورد عن العرب العرب الأصل فيها أنها تجعل الأسماء معربة منونة جاء محمد ورايت محمد وسلمت على محمد إلا أنها في بعض الأسماء حرمتها من التنوين لكن أبقتها في حضيرة المعرض جاء أحمد ورأيت أحمداء وسلمت على أحمد فالعرام ما دلموا المدرس لكنهم منع من التنوين منع من وهناك أسماء أخرجتها من حضيرة في المعرض تماما ليست معرضا إذن لجت منونة وهي الأسماء النذنية فنحن نذكر هذه أسماء مبنية وهذه أسماء من الصف وهذه أسماء مخلوطة هناك طبعا من يتجاول ذلك للتعليف مع اتفاقهم على أن الأصل هو أي سن معرضا منونا يعني متمكنا فقالوا ان الاسم كلما ابتعد عن الاسمية عوقب بحرمانه بحرمانه من شيء من خصائص الأسماء الأسماء التي ذهبت تشبه بالأفعال وتركت التشبه بقبيلاتها الأسماء حرمت من التنين الذي هو جمال الأسماء التنين هو تجميل يلسل لهذا الفعل لا ينون والحرف لا ينون لكن ضغط حضرة الأسماء في المعربات وأما الأسماء التي طالت رجلها فذهبت تشبه بالحروف اين الحروف من الاسماء الاسم اشرف العربيه ثم ذهبت تتشبه بالحروف فعاقبوها عقابا قاسيا وحرموها من الاعراب وحرموها من التنوين ومن الاعراب حتى تعريف وهو الذي يظهر وهو الذي يظهر لهذا ذكر اوضح المشابهه بين الاسم والحرف واوضح المشابهه بين الاسم والفعل نعم فالعله الاولى الحقيقيه للممنوع من مشابهة هي مشابهه لوزن الفعل ومشابهتها في التحول تعود الى هذه العلل التي ذكرها نعم <تصفيق> هذا بيان لهذا بيان للواقع اللغوي فانا اسمع تمنع يجمعون مطلقا حديث سمعها عنه وحده يعني بغض النظر عن كونها علما أو صفة لا نحتاج الى عله اخرى خلاص كونها مختومه بالعلامه الثانيه او على وزن فاعل او كم نعم سواء كان فيها عله ثانيه كعلم على وزن مفاعل او وصف على وزن مفاعل او لم يكن فيها عله أسرع. وهناك اسماء اخرى لا تمتنع الا بوجود العلتين معا لا تكون علنا وعلى وزن فعلك علنا مؤنثا وصفا على وزن افعالك هذا فقط بيان للواقع اللغوي ليس تعليلا من النحو فقط بيان للواقع اللغوي ان هذه منعت لسببين وهذه منعت لسبب ما رأينا في البارحة. ها؟ ومن البارحة ما انتبهت لك تفضل لا هذا لا تحكم على العرب كيف تقول انه لم يدر في خالدهم هذا الامر يعني قوله ايضا تحكم وقوله ايضا تحكم وجاءتني في قصص عده عن العرب ان هذه العليا كانت تقع في انفسهم وكانت تؤثر في كلامهم لكن هل كل العليا التي يذكرها النحويون ام بعضها يعني من القصص ذلك ان اعرابيا قال انا ما أذكر يعني على... عمرو بن علاء أو يصنعي يقول فلان له أدته كتابي بحكة فرها فقال له نحن هو أعراب بحصير فقال له كيف تقول أدته كتابي والكتاب مذكر فأعتاه كتابي فقال العربي أليس الكتاب صحيحه معنى ذلك أنه في بال أنه الأنت لأن كتاب معنى الصحيحه هذا الموقت لقى عند العرب تفضل جميع التفاصيل التفاصيل لا لا يمكن تصل إليها إلا بالنظر إلى النظائر والأشباه وإخراج هذه العلال كما في الفقهاء أن الفقهاء تعليلات الفقهاء بعضهم منصف عليهم من الشارع من الشارع الحكيم هذه واضحة لكن في هيلة كثيرة غير منصف عليها وإنه مستنبطة من من نظر في هذه الاحكام النظائر والاشفاء وذلك يكون من علم تشابهة وبنى العليل يتسمن عليها وهم من الفقه من أنكر التعليل أيضاً وأنكر القياس المسألة هي نفسها في النحو في ال... في الذين أنكر التعليل في النحو هم الذين انكروا التعليل في الفقر. كلها جاء... جاءت من ال... من الأندلس والمغرب إن كانت هذه الأشياء لكن جاء التعليل يعني الامر لا يختلف عليه لكن الذي يختلف عليه هل هذه العله الصحيحه ام وكما قلنا بالامس بعض العيال النحويه متفق عليها وبعضها اجتهاديه وبعضها تخيليه والحاكم الاول والأخير هو السماع السماع ليس سمع لكن ما لم يسمع كيف تقس عليه خلاص تبقى اللغه ما تتوسع ما تزيد ما تهرى فلم تنفذ تقطعه بالقياس فكيف بالتقيص تفتح الامر على مسرعك كل ما تقول ارتجل على ما تشاء لا تحوت سير اقيس فعود الى استقرا كلام العرب وكيف كانت تبني كلامهم كلامها بعضه على بعض نعم ده في الالفي لا دخل شيء انه واضح يعني يعني نساق نعم <تصفيق> نعم وهو <تصفيق> <ما> <تصفيق> اي كما وبعضهم اعرب مطلقا ما سؤال تعب بعض العرب يؤرب اي ان موصله مطلقا سوف عند نسبه وتجرده حسب من العراق هذا قول هو بعض منطقه مطلقا يقول تعالى ان تاتي اج المضارع ليس محذوف صدر صدر وقفا محذوف صدر صلها فيها محذوف لو قلت مثلا اكرم اي الناس عندك هذا معرض بين المضاف اليه والمستور فلو قلت مثلا اكرم ايا تشاء بلا اضافه هذا ايضا حاجه اخرى اي فشاء يعني أي رجل أي أحد تشاء فلن أن رح إليه وحاله أنك تحذف صدر صدر سلتها لأنه لم يصل له بل هم يصل أيضا كان على أيهم تشاء على أي بس على أيهم أفضل أن يسلم على أيهم هو أفضل فالخلاف فقط في حال الاخيره وهو أن يكون صدر الصلاة محرف وهو ضنيته سلم على أيهم أفضل أن يسلم على أيهم هو أفضل هذا الذي أخلاه فسبوي وجوه البقرية يقولون ان الاكثر في سماع البناء حسلم على ايهم افضل وبعض النحو ينكر هذه اللغه أفضل ويقول لا تعرب كغير على ايهم افضل بعضهم اعرب وبعضهم بناء في هذه الحاله اما اذا حدثت المضاف اليه او صرحت بالصله كامله فاما ايام تبقى على اخرها وهو العراق نعم قصر صوتك يعني اذا كانت الصله طويله المستقبل وصل يعني كانت السورة طويلة فيها عدة كلمات ليست مجرد فقط فعل فاعل أو مفعول وخبر وانما أجمع حفظها أخرى شر مجرور ضرب زمان ضرب مكان إن طالك فحين يبني جزلك عن فطنك يعني لا يجوز أن تقول جاء الذي قائمٌ قد الصلة الصله الذي قائم فقط لا بد ان تكون الصله كلها وشوفت جمله فقل وشوف جاء الذي يقوم جمله فعليه او جاء الذي هو قائم جمله اسميه قد تحدث الضمير له ضاله الصله فقل جاء الذي قائم على شؤون الناس نعم هنا يجب ان تحدث نعم نعم هذا الواقع مبتدع الذي هو قائم هو طبعا هو مبتدع يجب ان فتكون الصله قائمه فقط فلا تقع الصله ليس مفرد الا اذا تركت الصله وطول الصله يعني اغنى عن هذا الم... عن التصريح بالمنتدى يعني هو غلط المنتدى هو محظور لان الصوره طويله وقالوا لنا نعم سننقبل لن طيب ثم يبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن إعراض الفعل المضارع ويعقل له الباب الخامس والخمسين فالباب الخامس والخمسون إعراض الفعل ويريد بالفعل هنا الفعل المضارع لأنه الذي يدخله الإعراض ويعقل الباب رحمه الله في 19 بيتا وفيها يذكر ثلاثة مسائل الأولى رفع الفعل المضارع الثانية نصب الفعل المضارع والمسألة الثالثة نصب الفعل المضارع بأن مضمره جوازا وودوبا فيبدأ بالكلام على رفع الفعل المضارع لأن الرفع هو الأصل والنخل والجازم طارئان فيقول في رفع الفعل المضارع ارفع مضارعا اذا مجرد من جازم وناقض كتسعدون وقوله من جازم وناقض كذا في اكثر النسخ ومنها نسخه ابن هشام المنطولة من نسخة التلميذ المؤلف ابن النحاس في بعض النسخ والشروح من ناصب وجاذب وهما متقاربان في المعنى إلا أن الرواية الأولى أفضل وهو قوله من جاذب لأن النص في هذا الباب محمول على الجزم كما أن النص في الافعال الخمسة محمول على النص فلهذا نجد هناك أيضا قدم الجزم على النص فقد وحدتها بالجزم والنص بسمح وكذلك نجد أن الجر محمول على آسف، وكذلك نجد أن النصب محمول على الجر المثنى وجمع المذكر السالم لهذا قدم الجر على النصب في هذين البابين، فقال جرًا ونصبا ومع ذلك فالأقوال الأخرى صحيحة ولا شيء فيها. وقوله في التمثيل تسعد هذا الذي في جميع النسخ وأغلب الشروح وجاء في شرح المكودي وغيره كيسعد يائس مغموم ثم تجادل بالكلام على نصب الفعل المضارع وذكر رحمه الله انه ينتصب باربعه احرف وهي لن وكي وان واذن فبدا بالكلام على نخل المضارعي بلن وكيت فقعت وبلن ينتصبه وكيت ولم يفصل الكلام على نصب المضارع بمن وكيف ولكنه سيفصل الكلام على نصب بال فيقول في نصب المضارع بال كذا بال لا بعد علم والتي من بعد ظن انصب بها والرفع صح واعتقد تخفيفها من ان فهو مضطرس وبعضهم أهمل ان حملا على ما اختها حيث استحقت عملا وقوله واعتقد تخفيفها هذا الذي في اغلب وجاء في بعض المسخ والشروح واعتقد تخفيفا من ان تخفيفا من ان فهو مضطرب والمعنى واحد ثم تكلم بعد ذلك ان الناصب صابع للمضارع وهو إذن فقال رحمه الله ونخب باذن المستقبل انصدرت والفعل بعد موصل او قبله اليمين وانصد وغفعا اذا اذا من بعد عصف وقعا ثم يعود بعد ذلك الى الكلام على نصف المضارع بأن لأن أن تنصب المضارع ظاهرة وقد ذكرهم قبل وفصل الكلام فيه والآن سيفصل الكلام على نصب المضارع بأن وأن هذه التي تصل المضارع لها ثلاثة أحوال الحالة الأولى ان يجب إظهارها والثانية ان يجب حذفها يقولون إغمارها والحالة الثالثة ان يجوز حذفها وذكرها فيقول في الحالة الأولى وهي نصب مضارع بأن مظهرة وجوبا وبين لا ولا مجرم تزم تظهر ناصبة هناك شيء أي بيس أي وبعضهم اهمل ان حملا على ما اختها حيث استحقت عملا ماذا هناك انفع صوتك صحيحا قراتها حقا متاكد لانه تبع للمساله السابقه انا متاكد اني قراته طيب انهم فذكر نصب المضارع بان مضمره وجوبا ثم بعد ذلك ذكر نصب المضارع بان مضمره جوازا ونصبه بأن مضمرة جوازا في مواضع الموضع الأول إذا جاءت أن بعد لام التعليل وفي ذلك يقول وإن عدم لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا وقوله مظهرا أو مضمرا جاء في بعض النسخ مظهرا أو مضمرا فإن فترت مظهرا أو مضمرا فهو حال من الفاعل وإن فتحت مظهرا أو مضمرا فهو حال من أن لأن الفاظ الكلمات يجوز لك أن تذكرها ويجوز لك أن تؤنثها والأفضل هنا الكسر. مظهرا او مضمرا لكي يوافق شر الثاني مضمرا والموضع الثاني اللي يفت المضارع لأن مضمرة جوازا إذا وقعت أن بعد لام الجحود وهي اللام الواقعة بعد كون النسي وفي ذلك يقول وبعد نافي كان حتما مضمرا والموضع الثالث من نصب المضارع بان مضمره جوازا اذا وقعت أن بعد او التي بمعنى حتى او بمعنى الا وفي ذلك يقول كذاك بعد او اذا يصلح في موضعها حتى او الا انخفي يقول كذلك ان تخفى تحذف تضمر ثم وما بينهم اعتراض يقول كذلك ان تخفى وتحذف اذا وقعت بعد او التي بمعنى حتى او بمعنى الا وكذلك يوصد المضارع بان اضرر الجوازا إذا وقعت بعد حتى وفي هذا يقول وبعد حتى هكذا إضمار أن حسم تجد حتى تسر زاحدا وتلو حتى حالنا نوم أولا بهرف عن نووك بالمستقبلا والموضع الخامس للنصب بأن مضمره جوازا إذا وقعت بعد فاء الجواد وتسمى الفاء السببيه وهي الفاء التي تقع بعد طلب أو نفي كان تقول تعال فاكرمك ذلك يقول وبعد فاء جواد نفي او طلب محض الماء وسترها حتم نصب والوضع السادس للنصب لان مضمره جوازا اذا وقعت بعد واو المعيه وبذلك يقول والواو كالفاء تفد مفهوم مع لا تكن جزا وتظهر الجزع وقوله تظهر جاء في بعض النسخ وتغمس ثم يتكلم بعد ذلك على جزم الفعل المضارع إن حذفت فاء الجواب فان قلت سيعقد بابا تاليا لجزم فعل المضارع فلماذا تكلم هنا عن جزم فعل المضارع فالجواب للمناسبة لانه بعد ان ذكر ان الفعل المضارع بعد فاء السببية وهي فاء الجواب ينتقد. طب لو حدثت فاء السببية هذه فاء الجواب لو حدثتها يجب نفسها تعال فأكرمك لو حدثت الفاء ماذا يحدث ينجزم ألف عام كان تقول تعال اكرمك وفي هذا يقول وبعد غير النفسي جزم اعتمد إن تسقط الظلث قد قصد وشرط جزم بعد نهي ان تضع إن قبل لا دون تخالف يقع والأمر إن كان بغير فعل فلا تقل جوابه وجزمه اقبلا. ثم يعود بعد ذلك إلى السلام على نصب الفعل المضارع لأن مضمرة بعد الفاء في جواب الرجاء في جواب الرجاء كان تقول لعلك سأتني فأكرمك قال والفعل بعد الفائز الرجى نصب كنصب ما الى التمني ينتفر وكان من الانسب ان يتقدم هذا البيت على ثلاثه الابيات السابقه لانه تكلم على أن المضارع ينتصد بأنه مرض جوازا إذا وقع بعدها السببية واو المعيه فكان عليه ان نجمع كل كله هناك هنا قال بعد نسمين أو طلب محضين ثم ذكر هنا في جواب الرجاء لأن فيه خلاف بين النحويين فلو ذكر هناك مع المساله ثم بعد ذلك ذكر أن الموارع ينجز إذا حدثت هذه الأنفاق وهذا البيت في بعض النسخ متأخر عن البيت الثالث يعني بعد البيت الذي بعده ونحن قلنا يجب أن يتقدر. طيب ثم بعد ذلك يتكلم رحمه الله تعالى على نصب الفعل المضارع اذا عطف على اسم خالص وهذا ايضا من مواضع نصبه لانه مره جوازه اذا عطف المضارع على اسم خالص يعني خالص من الوصفيه خالص من الوصفيه كان تقول الصبر وأحسن على ما أريد خير من العجلة قولك وأحسن مضارع عطف على الصبر والصبر اسم خالص من الوصفيه لانه مختر فيقول في ذلك رحمه الله وإن على اسم خالص فعل عطف نصبه أنثابا أو منحدف، وقوله نصبه كذا في بعض النسخ ومنها نسخة ابن هشام، وفي بعض النسخ ينصبه أنثابا أو منحدف، وفي بعض النسخ تنصبه أن تابساً أو منحذر هنا تنبهان الأول بالنسبة للروايتين الثانية والثالثة ينصبه ان تنصبه أن تنصبه أن الفعلان المضارعان هنا مرفعا تنصبه ينصبه مع أنه مضارع واقع في جواب الشرق وإن على أسل خالص فعل عطف هذا يكون تنصبه أن أو ينصبه أن وهذا جائز كما سيأتي في الباب التالي أن جواب الشرط يجوز رفعه اذا كان فعل الشرط ماضيا كما هنا وهو قوله عطف في قوله وبعد ماض رفعك الجزا حسن وسياتي ذلك والملكوره الثانيه والتنبيه الاخر هو ان هوايه تنصبه ليست حسنه لان فيها تأنيث لأن تنصبه ان جعلها مؤنثه ام مذكره مؤنثه هذا يجلس قلنا لفظ الاسماء اذا ركز لفظ ليس المعنى فلك كان تذكر الكلمه ولك ان تؤنثها فتنصبه مؤنث ينصبه مذكر نصبه مذكر لكن ماذا قال بعدا ان قال ثابتا او منحذف يعني ان في هذه الحاله تنقب المبارح سواء كانت مذكوره ثابتة ام كانت محذوفه مضمره فثابتا او منحذف حال من ان وقوله ثابتا أو منحذف مذكر ولا شك ان استقامه الضمائر على التذكير او التانيق هو الذي ينبغي نعم نعم ما ذكرناه فوقته طيب نعم سأعود اليه الآن انتهاينا لمن هذا البيت نعود الي البيت السابع والثماني وستمائة وبعدها جواب نسل أو ظلم نحظين أنه ستره حكم ستره أي ستر أن إضماره يحمي هذا الذي في أكثر النسخ وفي بعض النسخ وسترها وقلنا إن ألفاظ الكلمات يجد أن تذكرها ويجد أن وسترها هو لفظ الكافية الشافية لكن هناك يعني ايهما افضل سترها ام ستره في البيت لابد ان تعودوا للبيت اقراوه وبعد, وبعد جواب نفسي او طلب محضين ان نخب وستره حتما ستره لانه قال نخب اقل نخبت فاستقامه الظمائر هي التي تنبغي ثم ختم الباب نصبه أو ينصبه نعم ونصبه أفضل الروايات نصبه لأن نصبه ليس فيه أي إشكال لا إعراضي ولا معنوي وتنصبه فيه اشكالات اعرابي ومعنوي المعنوي قلنا اختلاف الضمائر في الاعراب انه رفع الجواب رفع جواب الشرق هذا وإن كان جائعا لكنه مرجوح من اصغر وينقضه فيه إشكال واحد المعنى سليم لكن في الاعراب انه اتى بوجه مرجوح ويقوي ذلك أيضا أنه أن نصفه هو الواردة نسخه ابن هشام المنقوله من نسخه ابن نحاس وهو من سلمين المات المتأخرين وكأنها البرازة الأخيرة قلنا وخفم الباب رحمه الله تعالى بالنصف على أن كل ما جاء مخالفا لما سبق تقريره فهو شاذ فقال وشد حدث أن ونصب في سواء ما مر فقبل منهما عدل الروا وفي <تصفيق> هذا الباب كما رأيتم تكلم على رفع الفعل المضارع وعلى نقل الفعل المضارع أما جزم الفعل المضارع فإنه عقد له الباب التالي وهو الباب السادس والخمسون عوامل الجزم وعقده رحمه الله في أربعة عشر بيتا وفيها ذكر سبع مسائل الاولى ما يجزم مضارعا واحدا الثانيه ما يجزم مضارعين الثالثه طلب الشرط لفعل وجواب رابعة اقتران جواب الشرق بالفعل، الخامسة حكم المعطوف على فعل الشرق والمعطوف على فعل الشرق السابعة حذف جواب الشرق وحذف فعل الشرق السابعة حكم اجتماع الشرق والقسمة فبدأ بالسلام على ما يجزم مضارعا واحدا وهي أربعة أحرف لم ولما ولا من أمر ولا هي وفيها يقول بلا ولا من قالبا في الفعل هكذا بلم ولما ثم يذكر بعد ذلك ما يجزم فعلين مضارعين وهي ادوات الشرط الجازمه فيقول رحمه الله وَالزِنْبِئِنْ ومن وَمَا وَمَهْمَا أَيِّنْ مَتَا أَيَّانَ أَيْنَ إِذْمَا وَحَيْتُمَا أَنَّا وَحَرْفٌ إِذْمَا كَأِنْ وَبَاقِ الْأَدَوَاتِ أَسْمَا ثم يتكلم على أسلوب الشرق لمناسبة الذات فيذكر أن ان احلب الشرق يطلب في الاول فعل الشرق والثاني جواب الشرق فيقول فعلين علي يق شرط قدما يسره الجزاء وجوابا وصما وماضيين او مضارعين كن او متخالفين وقوله يصل الجزاء برفع الجزاء على انه فاعل والمفعول محذوف يعود الى فعل الشرق اي الشرق قدم ويتلوه الجزاء اي الشرق مقدم والجزاء مؤخر ثم يتسلم بعد ذلك على رفع جواب الشرق لانه سبق ان قرر ان جواب الشرق مجنون ويذكر هنا ان جواب الشرق قد ذو ويقول وبعد ماض رفعك جزاءه ورفعه بعد مضارع وهن ووقوع جواب الشرط بعد ماض ان تقول ان جاء محمد اكرمه فهذا جائز ولكنه مفتوح وأحسن منه وأرجح أن تجد فتقول إن جاء محمد أكرم وسبق اشرنا إلى ذلك في البيت الثالث وأما رفعه بعد مضالع فهو ضعيف كان تقول إن ياتي محمد أكرمه فهذا ضعيف وكما يقول واحد. ثم يتكلم بعد ذلك على اقتران جواب الشرط بالفاء واذا الفجائيه فيقول اقرن بفاء حتمن جوابا لو ذع شرطا لام او غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء اذا مفاجاه كان فجد اذا لنا مكافاه فلقص لنا المواضع الكثيرة التي يقترد فيها جواب الشرط بالفاء في جزء من بيت إذا وجدت أن جواب الشرط لا يصح أن يقع فعلا للشرط فقله بالفاء وقرم بالفاء حسما جوابا لو دعل شرطا أنه يدعل فعلا للشرط لم ينجعل فجواب الشرط إذا صح أن يكون فعلا للشرط لا يقترب وإذا لم يصح ان يكون فعلا للشرط فإنه يجب أن يقترد يقترد بالفعل أو اقترب بإذا بإذا ماذا بإذا الفجائية لو قال إذا الفجائية فالفجائية صفة لو قال إذا المفاجئة فهي صفه صفة إن المفاجئة فاعل والفجائية منسوب والمنسوب في حكم الوصف وإنما قال وتخلف الفاء إذا المفاجئة والمفاجئة ما فما اعراب المفاجئة فإذا المفاجئة معرفة كيف يكون حالا إما مضى إذا المفاجأة أو صفة معرفة لأن المصدر قد يقع وصفا قد يقع صفة بالتأويل ثم بعد ذلك يتكلم على حكم المعطوف. على جواب الشرط والمعطوف على فعل الشرط لو عطفت فعلا على فعل الشرط أو جواب الشرط فما حكمه فيبدأ بالكلام على المعطوف على فعل الشرط كأن تقول ان جئت اكرمك واجلس معك ان جئت اكرمك واجلس معك إن جئت اكرمك واجلس معك فيقول والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء او الواو بتثنيث قام يعني بالتثنيث الجزم والنصب والرفع وفي بعض الشروح فتثليث قبل وهي روايه جيده ثم يتكلم بعد ذلك على حكم فعل المعطوف على فعل الشق الفعل فعل الشق كان تقول انثى وتجلس اكرمك إن تأتي وتجدس أكرمك فيقول وجذمنا نخض لفعل إسرسا أواو منذ الجملتين اكتنثا فجوز لنا الجزم والنصر وقوله أواو ظلم هي إن واظ أو واظ إن أو إن ثم خففنا الهمزة بحذفها للحك ونقل حركتها إلى التنوين وقوله تنف بالبناء للمجهول وجاء في بعض المساخ والشروح انزل جملتين اكتنفا بالبناء للمعلوم ومعناهما واحد ثم يتكلم رحمه الله تعالى على حذف جواب الشرط وحذف فعل الشرط ويقول والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي من المعنى وجاءت النسخة ابن هشام مدى يغني يغنى أي والشرط يغنى عن جواب قد علم ثم يختم الباب بالكلام على حكم اجتماع القسم والشرط لو اجتمع في اسلوب واحد ونحن نعلم ان الشرط لا بد له من جواب وان القسم لا له من جواب ولن تجمع بين الجوابين فماذا تفعل كان تقول والله ان تأتي لأكرمنك لا والله إن تأتي قسم وشرط لأكرمنك لا جواب القسم لكن لو قلت إن تأتي والله أكرمك إن تأتي والله شرط وقسم وأكرمت جواب القسم لأنك تحدث بالمتقدم وتحدث جواب المتأخر وهذا قوله واحجث لدى اجتماع شرق وقسم جواب ما أخرت فهو منتزم وإن ثوانيا وقبله خبر فالشر ترجه مطلقا بلا خبر قال وان تواليا وقدر ذو خبر شرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجح بعد قسم شرط بلا خبر مقدم ولانه ذكر في هذا الباب ان جواز المضارع التي تقدم فعليه هي ادوات الشرط الجازمه استطرد بعد ذلك الى الكلام على ادوات الشرط غير الجازمه فعقد فصلا بعد ذلك سماه فصل لو وعقده في ثلاثه ابيات تكلم فيها على لو وهي حرف شرط غير جاد والكلام في هذه الابيات على حرف الشرط لو تقول فيها رحمه الله لو حرف شرط فيه من جن ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كائن لكن لو أن بها قد تقترن وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يسين كفا وقوله في البيت الأول إيلاؤها جاء في بعض الشروح إيلاؤه والضميران يعودان الى لون لان المراد يقض هذه الكلمه اليس فيها التذكير والتانيث ثم يعقل بابا جديدا هو الباب السابع والخمسون ويترجمه بقوله اما ولولا ولو ما. ويعقبه في خمسة أبيات في هذه الأبيات تتكلم على ثلاث مسائل الأولى معنى أما والثانيه اقتران جواب أما بالفاء وحكم حذفها والمسألة الثالثة لولا ولوما استعمالهما ومعناهما فيقول في معنى اما ما معناها يقول أما كما مهما يكن من شيء اما معناها مهما يكن شيء فإذا قلت اما بعد فاتقوا الله اي مهما يكن من شيء فاتقوا الله ثم يتكلم رحمه الله تعالى على حكم اقتران جواب اما بالفا فيقول وفى لتلو تلوها وجوبا انثى وحدث بالفا قل في نثر اذا لم يك قول معها قد نبدا اذا فلا بد من الفاء في جوابها الا ان حدثتها مع قول متقدم فتقول اما بعد يا عباد الله اما بعد فاسمعوا ما اقول اما بعد فان الله يقول كذا وكذا ثم يتكلم رحمه الله تعالى بعد ان انتهى من الكلام على اما يتكلم على لولا ولوما على استعمالهما ومعناهما فيقول رحمه الله لولا ولو ما يلزمان الامتدى إذا امتنى عند بوجود عقدا وبهما التحضيط من وهلا ألا ألا وأوليانها فعلا وقد يليهت من بفعل مضمر عنق أو بظاهر مؤخر وقوله وأوليانها فعلا جاء في بعض النسخ والشروح وأوليانها وأوليانها الفعلا ونقف هنا كان هناك من سؤال أو الترساق وننزى بالاخر وتخلف الفاء إذا المفاجأة ارفع صوتك إما أن تكون صفة فيكون ذلك من الوصف المصدر ووصفه بمصدر كثيرا وإما أن تكون على الإضافة إذا المفاجأة نعم نعم. يتطابق الموصوف إذا نعم معرفة إذا معرفة لأنها علم على هذه الاداه إذا أردت اللفظ أي كلمة أردت لفظها فهي علم من على هذه الاداه نعم نعم سفلت انه هذا في ترتيبه لانه بدا بالكلام على اعراب الاسم اعراب الاسم بدأ بالكلام في البداية ذكرت احكام المحويه الفراديه التي لا تتعلق بالعراب عندما بدا بالعراب ذكر اعراب الاسم الجمله الاسميه والجمله الفعليه المنصوبات المجرورات ثم الأسماء العاملة حتى انتهى واستفرق من الكلام على عرب الاسم ثم انتقل عرب المضارع لأن الاسماء العربي لم على اسماء والمضارع أما الماضي, والمضا... وأما الماضي والأمر والحروف فقد انتهى سلامه على هذه الثلاثة في باب المعرب والمبني نحن لأن لان الجزم محمول على النصب يعني الاصل في الفعل المضارع الرفع ثم اخرجته خذته اول ما يخرج الا النصب والجزم والنصب حملوه عليه حملا فلهذا النصب لا يكون في المستقبل وأما الجزم فهو مطلق يكون في الماضي لم يذهب في المستقبل لا تذهب وأما النصب هو أطلق من ذلك يكون في المستقبل فيبتروا فهي تتمون مثل ذلك أنه حمل حمل حملا النصب على الجزم نعم باللغه العربيه فصالتك بدايه في جواب اما ايه ما شاء الله اسم هذه الفصيحه هي الذي تقع بعد شرط مقدس كان تقول مثلا الاسم كانت تقول مثلا الاسم اسم وفعل وحرف فالاسم ما دل على مسمى فهذه من فصحة لأنها بعد شرط مقدر لأن تقدير الكلام معناه الكلمة اسم وفعل وحرف فإن أردت معرفتها فالاسم أما الفال التي بعد اما لا لا تسمى الفائل قصيحة وإنما هي الفائل واقعة في الجواب كالفائل واقعة في قولك إن تأتي فأنت كريم هذا الفائل جواب نعم نعم أي بيت هذا وبعد غير النفل جلد من اعتمد ان تسقط الفاء والجزاء فصد قد قصد تسقط هكذا في اغلب النسخ وجاء في بعض الشروح تسقط بضم التاء وكسر قص الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولا اسئله من الله انك ربما يظنون انه ليس في طريقه ارسال الرسائل الاسئله نعم انا قلت كانت اسئله عند الاخوات طالبات فاذا ان ترسل مكتوبه لهم حق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنستعين بالله عز وجل ونبدا بفتح الباب الثامن والخمسين من ابواب الفيه بن مالك رحمه الله تعالى وعنونه بقوله الاخبار بالذي والالف والنال وجاء في ابن هشام الإخبار بالذي وبالالفين واللام هذا الباب وقده ابن مالك رحمه الله تعالى في تسعة أبيات وذكر فيه أربع مسائل المثلة الأولى طريقة الإخبار بالذي الثانية شروط ما يخبر عنه بالذي المساله الثالثه الاخبار بال الموصوله المساله الرابعه ما يخبر به عن الموصوله وهذا الباب باب الاخبار بالذي وبالالف واللام هو من أبواب التمرين وليست من الأبواب النحوية هناك بعض الأبواب يضعهم النحويون للتمرين لكي يتمرن الطالب على ما درس من مسائل النحو ويطبقها تطبيقا صحيحا ومن هذه الأبواب باب الإخبار بالذي والالف واللام فلهذا فإن أغرب النحويين يؤخرون هذا الباب إلى آخر النحو لأنه كالتمرير على درس من أبواب النحل والمراد به أن يقال مثلا أخبر عن زيد في قولك جاء زيد أخبر عنه بالذي وجواب عن ذلك أن تجعل الذي مبتداه وتجعل المسؤول عنه وهو زيد خبرا للذي فتقول في جاء زيد الذي جاء زيد وفي قولك اكرمت زيدا اخبر عنه بالذي ستقول الذي اكرمته زيد أخبر عن زيد بأل تجعل أل ومتصلت به مفدأ وتجعل المسؤول عنه وهو زيد خضرا له فتقول في جاء زيد الجاء زيد وفي قولك اكرمت زيدا اخبر عن زيد بال ها المكرمه انا زيد هذا من التطبيق لا بد ان تتردد من هنا لانه لم يقع على صاحبه طبعا في بعض المثال سهلة جاء زيد الذي جاء زيد لقد نكتب لقاس سنشر الى بعضها يحتاج من الطالب ان يتذكر المسائل ويطبقها تطبيقا صحيحا فلعلنا نبدا بالباب ونقرا الابيات لنستحضر بعض المسائل فيه ثم بعد ذلك ناخذ بعض التمرينات فيبدا ابن مالك رحمه الله تعالى الباب ببيان طريقه الاخبار بالذي وهي ان تجعل الذي مبتدا وان تجعل المسؤول عنه خبرا وباقي الكلام تجعله بينهما لأن الجمله قد يبقى فيها كلمات قال تفعل بها يجب ان تجعلها بين الذي وبين المسؤول عنه وبذلك يقول ابن مالك رحمه الله ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدا قد مستخر وما سواهما توثق خصله عائدها خلف معطي تكمله نحو الذي ضربته زيد فدا ضربت زيدا كان فجر مأخذا الذين والذين والتي أخبر مراعيا مفاق المثبت, المثبت ويعني بالبيت الأخير أن الإخبار يكون بالذي للمذكري المفرد فاذا كان المسؤول عنهم ان في المفرد لا بد ان تخبر عنه مراعيا وثاقه يعني ما يناسبه فاذا قل اخبر بالذي عنهم تقول التي واذا قل اخبر عن الزيدين تقول اللذان وعن الزيد الذي نوه كذا وقوله نحن الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدعي ما اخذ ليس في هذا البيت الا التمثيل وهذا البيت ساقط من نسخه ابن هشام فكم تكون عده الألفية في بنسخه ابن هشام ألف وبيت وسقط من نسخه ابن هشام بيت اخر سياتينا في برقم 97 وتسعين 800 في آخر باب الوقف لا لا لا مخطوطة كيف تطبع؟ المخطوطه فنحقق عليها النسخة هذه حققتها على صفحة هشام وهذا البيت الذي ثقف وهذا البيت الاخر الذي سقط بنسخه من هشام ايضا ليس فيه شيء زائد وانما هو تكرار لبيت الذي قبله فلعل ذلك مما فعل ابن مالك في الادراجه الاخيره لان هذا البيت ليس فيه الا التنفيذ والبيت الاخر مقذور فتكون عده الالفيه حلق. ان كان ذلك من فعل بن مالك او نقول عدتها في نسخه بن هشام الف بيت بالتمام والكمال ثم يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى شروط ما يخبر عنه بالذي فليس كل مسلم يخبر عنه وهذه شروط اربعه ذكرها فقال قبول تاخير وتعريف لما اخبر عنه ها هنا قد حكما كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط تراه ما رعوا وقوله بأجنبي نو فيه حذف في همزه او ونقل حركتها الى التنويم قبله فإذا كان الاسم لا يقبل التأخير كان يكون له صدارة تسمى فهل يمكن أن تخبر عليه بالذي لا إنه لا يقبل التأخير ثم بعد أن سهمنا السلام على الإخبار بالنبي انتقضوا إلى الكلام على الإخبار بأل فيبين أن الإخبار بأن لا يكون إلا عن جملة فعليه فيقول وأخبروا هنا بأن عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما بد أن يكون في جملة فعل لكي تخبر بأن ثم يذكر شروط ما يخبر عنه بأن فيقول ان صح خوغ صله منه لان كخوغ واق من وقى الله البطل وان كلما رفعت صله ان ضمير غيرها اغين وانفصل فهذه ابياته في هذا الباب طيب فإذا قلنا ضربت زيتا أخبر عن زيد بالذي الذي ضربته زيتا أخبر عن الفاعل بالذي أخبر عن الفاعل لأن ضربت زيتا ها الذي لأمه بطرقة الذي لا قلنا الذي منتدى والمسؤول عنه الخبر وباقي الكلام اجعد بينهما ضرب زيدا انا انا خبر خبر ضمن الرفع انا تطبق طبق القواعد والمساله التي درستها هنا خبر تاتي به ضمن الرفع الذي ضرب زيدا أنا طيب زيد أبوك أخبر عن زيد أخبر عن زيد <تصفيق> الذي هو أبوك زيد طيب أخبر عن أبوك الذي الذي هو الذي هو زيد أبوك تاملوا فيها المساله سهلها ما تاتي <تصفيق> بها كلها <تصفيق> لماذا تاتي بها لا تجد بها طيب بلغ الزيداني هندا رسالة أخبر عن الزيداني الزيدان يقول الذي النذان بلغ هند بسالة الزيدان اخبر عن هندل. التي بلغها الزيدان بسالة هند اخبر عن غسالة التي بلغها الزيدان هند بسالة هندل. طيب من ابوك اخبر عن من لا يخبر عنه لان له الصداره طيب ما تتمها الصداره وفي ذلك يقول الناظم كم عذول قد رام افشاء سل فكتمت حديث حبك منه قد حلل بالصدر مني حبا وما له صدر ليس يخبر عنه طيب نعم وقال الله البطل اخبر عن البطل بالف هذا مثال ابن مالك وقال الله البطل تخبر عن البطل بالف طبعا الآن أخطفة صريحة سلة أل الآن يبدأون أن تكون سلة أخطفة صريحة يعني وصف ما يتفعي الواقيه, الواقيه الله البطل أخبر عن الله الواقي البطل الله تعالى جاء زيد وعمر أخبر عن زيد بالذي جاء زيد وعمر أخبر عن زيد بالذي الذي الذي جاء الذي جاء ها تتمع كيف حسنا تغير في جمرة الذي جاء وعمر صحيح صحيح أن... الذي زيد أخبر عن زيد فقط الذي جاء وعمره زيد صحيح ماذا عمره عنده وعمره جاء زيد وعمره نعم الذي العطف ما الذي يقول العطف؟ مراجع ما الذي يقول العطف؟ يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفه فصل بالضمير المنفصل إذا تقول الذي جاء وعمرا أو الذي جاء هو وعمرا لا بد تفصل. إذا عطت على ذي الرفع فابدأ أن تفصل بفاصل حرص تطبيق القواعد فتقول الذي جاء هو وعمر زيد طيب بزيد وعمر أخبر عن زيد بالذي الذي مررت به به مراتوا الذي مررت به نعم الذي مررت به هو وعمر الذي مررت به وعمر زيد طيب يقول وعود خافض لدى عظم على ضمير خفض لازما قد جعل فتقول الذي مررت به عمره فتعيد الخافض إذا عطفت على ضمير خفض تعيد الخافض هذا قول الجمهور وهو يقول وليس لازم عندي طبعا دام من الاسئله على قول الجمهور فتأتي بقول الجمهور ثم تقول ويرى غيرهم كذا وكذا قرعني لازم قد دعيها وليس عندي لازما لا عندهم مالك طيب يعني هذا هو المراد من الباب الباب وثمرين على مسائل النحو ويشفي ذلك لكي لا يضيع الوقت اكثر من ذلك ان إلى الى الباب التاسعه ليس غرضنا التمريض والتوسع في مسائل النحو لكن هذا الباب يعني ربما من الضوء التي لا تتم في كتب النحو الصغيره ولا أكثر الكبيره لهذا احببت أن اذكره فقط مثال نعم البيت الأخير نعم وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانتقل نعم ضمير غيرها إنه ضغط إليه نعم الباب التاسع والخمسون هو باب العدد وعقده ابن مالك رحمه الله في عشرين بيتا وذكر فيه ستة مسائل المساله الأولى الأعداد من الثالث الأعداد من ثلاثة إلى عشرة والثانية المائة والالف الثالثة الأعداد المركبة من 11 إلى 19 المسألة الرابعة حلفاظ العقود المساله الخامسه تضافك العدد المركب المساله السادسه صوت فاعل من العدد واستعمالاته فيبدأ بالكلام على الاعداد المفردة من ثلاثه الى عشرة يبين حكمها وتمييزها العدد ما العدد الذي بعد اثنين ما هو العدد الذي بعد اثنين ما هو ثلاثه ام ثلاثه ها ثلاثه العدد ثلاثه فدخول العدد الثلاثه الى عشر مؤنث وحذف التاء طارق عليه نعم لهذا القيمة أسهد الأعجاب كل الأعجاب الواحد بالتذكير ثم ثلاثة من أربعة من ثلاثة ثلاثة ثلاثة طيب قالت الاعداد من ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثه كل العشره للعشرة في عد ما أحاده مذكره فطر الزجرد والمميز جروري جمعا بلف قلة في الأكثر وقوله ثلاثة بالتاء كذا في أكثر النسخ وجاء في بعض النسخ والشروح ثلاثة من رأس فإن قلت ثلاثة من فهو مفعول به مقدر ليقول يعني قل ثلاثه وان رفعته ثلاثه فهو مبتدا وجمله قل خبره ثم يتكلم على لفظ المئه والالف لقمهما وتمييزهما فيقول ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف ثم يتكلم عن الأعداد المركبة أي من أحد عشر إلى ستعة عشر ويطيل الكلام فيها فيقول وأحد ذكر وصلا بعشر مركبا قاطب معدود ذكر وقلت لدى في إحدى عشرة واشمين فيها عن ثمين كثرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت ففعل قصدا ولثلاثة وتسعه وما خل لهماء الركبه ما خدماء واولي عشرة اثنتي وعشرا اثنين إذا انثى أو او بشرا واليا لغير الرفع وارفع بالالف والفتح في جزء الف واهما وقوله في اول الابيات واحد اذكر وصلنه بعشر الهاء هنا هي هاء الضمير حول غائب ويسمونها الكنايه وهاء الغائط للمفرد وفي القراءات نسمى بهاء الكنايه فهذا ثلاثه أحوال من حيث وصلها فيجب أن توصل في موضع ويمتنع وصلها في موضع ويجوز وصلها وعدم وصلها في موضع وصلها يعني أن تشبع الحركة التي عليها إن كان طمّة تشبعها حتى تس... تكون واو تقول كتابه وإن كانت كثرة تتبعها حتى تصل من كتابه فيجب أن تصلها إذا تحرك ما قبلها وما بعدها تقول كتابه جميل هنا يجب الوصف يعني أن تشبع الحركة حتى تكون واو والحالة الثانية ينتمع وصلها إذا كان ما بعدها ساكنا كان تقول كتابه الجميل كتابه الحق والحالة الثالثة التي يجوز فيها الوصل وعزم الوصل ان يكون ما قبلها ساكنه وما بعدها متحركا نحو عليه, عليه محمد فيه خطر سلاح بعشر النون قبلها ساكنه وما بعدها متحركه فمن حيث اللغه لك أن لا تقل وهذا هو الآخر في السماء. نقول فيه خبر عليه أمر أو ويجوز أن تقل وهذا جائز من قليل. نقول فيه خبر وعليه أمر. وأما من حيث القراءة القرآنية. وكل قارئ له في ذلك أحكام وحظ أخذ في الموضعين الأولين فيصل حيث وجود ولا يصل في موضع عدم وجود، وأما في الموضع الثالث إذا كان ما بعدها متحرفا وما قبلها ساكن فانه لا يصل إلا في الموضع الواحد وهو في قوله تعالى فيه مهانا وفي الأنهية في هذا الموضوع الأصل أنك ما تصل على الأكثر إلا إذا اضطرت الوزن الشعري وذلك فتصل وهنا حاجه لي أن وصل لأن الوزن مستقيم بلا وصل ولو وصل فقلت واحدا تر وقلا هو بعشر فهو ايضا منظوم ولكنه على خلاف الارجح وقوله بعد ذلك وأول عشره اثنتين وعشرة اثنين اثنين كما ترون جاء في اول الشطر الثاني وهو اسم مبدوء بهمزة وح فلأنه وقع في أول الشطر الثاني فيجد في هذه الهمزة أن تقطع يعني أوائي الأبيات وهوائي الأشتار أوائي الكلام فعندما نفذأ اسم فلابد أن تقطعه في أول الكلام وأول البيت وأول الشطر كان الكلام ولم يقع ولم تقع كلمه اولها همزه وصل في الشطر الثاني الا في موضعين من هذا الموضع في باب العدد والموضع الثاني سياتينا في اخر الفجاء احذف تعذفه نعم في فصول الاذجار فيقال هنا في ما قيل هناك ذ قلت وكيف تكتب باسم هنا واحدث هنا بهمزه وصل ام بهمزه قطع ففي ذلك خلاف بين المحققين المتأخرين هل تنبت قطعا او وصلا لكن الذي واجهه واراه انها تكتب همزه وصل محركة همزه وصل بحركه يعني همزه وصل وتحتها كسره لأنها لم تقطع لضرورة الشعر كما راينا في قوله وعارض الاثنيه هنا يجب أن تكتب همزه قطع لانها قطعت لضروره الشعر اما هنا ما قطع لضرورة الشعر وإنما قطعت لانها في أول الكلام في أول البيت في أول شغل وأم في أول الكلام الآن بد أن تقطع قلت الله أكبر كيف تكتب الله أكبر في همزة وصل أو قبعة وصل فقطعت لأنها وقعت في أول الكلام ما لضرورة الشعر والله أعلم ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى على الفاظ العقود فقال وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا وفي بعض المسأ وميز العشرين أي العرب ثم عاد بعد ذلك إلى الأعداد المركبة فبين تمييزها تمييز الاعداد المركبة فقال ومن يزو مركبا بمثل ما ميز عشرون وما ومثال يتكلم عن العدد المركب فبين حكم العدد المركب إذا أضيف إذا أضيف ان تقول هذا احد عشرك احد عشرك كتاب مثلا بس فاقلت هذا احد عشرك او هذا احد عشر زيدا فلن احد عشر اضفته تراخص العدد المركب يقول فيها وإن اضيف عدد مركب يبقى البناء وعاجز قد يعرض إذا فإذا أضفتها الأفضل والأفصح أن يبقى البناء هذا أحد عشر أحد عشر وهناك لغه قليله أن تبقي الأول أذنين على ستح وتوقع العراب على الثاني فتقل هذا أحد عشرك ورأيت أحد عشرك ونظرت إلى أحد عشرك وقوله يبقى كذا في أغلب النسخ بإهداف الألف مع أنها واقعة في جواب الشرط والذي جوز ذلك ثون فعل الشر ماغيا وهو اضيف وجاء في بعض النسخ يابق من ألف فيكون على الكثير ثم تكلم بعد ذلك على مسألة أطال فيها وهي صوغ اسم الفاعل من الأعداد صوغ اسم الفاعل من الأعداد من واحد إلى عشرة والحادي والثاني والثالث والتاسع والعاشر فما حكم ذلك أما من حيث التذكير والتأنيف فإنها لا تكون كالعداد بل تكون كالنعوت والصفات فاسم الفاعل من الأعداد يوافق ما قبله تذكرا وتأميثا يوافق المعدوث تذكرا وتأميثا المدرسة الخامسة والكتاب الخامس لكن لا استعمالات لا استعمالات والخمس استعمالات سيذكرها جميعا بالمالك الاستعمال الاول ان يستعمل مفردا لا يضاف الى شيء الاول التاسع العاشر وفي ذلك يقول وصغ من اثنين فما خوق الى عشرة كفاعل من فعل واختمه في التأليف بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغيرتا استعمال الثاني لفاعل من العدد ان يضاف الى مثله كما قوله تعالى هانيثنين وكقوله تعالى هالف ثلاثه وفي ذلك يقول ابن مالك وان ترد بعض الذي منه بني تضرب الى هطاع تضرب اليه مثل بعض بني الاستعمال الثالث ان يضاف الى ما هو اقل منه فتقول ثالث اثنين وكقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم يعني رابع الثلاثه وفي ذلك يقول ابن مالك وان ترث جعل الاقل مِثْلَنَا فوق فحكم فاعل له حكما ثم يتكلم على استعمالها الرابع وهو ان تركز فاعلا مع العشرة يعني ثالثة،, ثالثة عشر ثالثة عشرة أن تركب فاعب مع العشرة ثم يضافان معا إلى مركب آخر نحو هذا ثاني عشر اثني عشر ويجوز لك في ذلك في هذا الاستعمال ثلاثة صور سيذكرها ابن مالك الأول أن تقول هذا ثاني عشر اثني عشر لبناء الجميع والصوره الثانيه هل تقول هذا ثاني اثني عشر ماذا حدث؟ حجز الأول والصوره الثالثه ان تقول هذا ثاني عشر فحذفت عجز الاول وخضر الثاني قال ابن مالك في هذه الاستعمالات وان اردت مثل ثاني اثنين مركبا فجاء بتركيبين او بحالته بحالتيه إلى الى مركب من يفي وشاء لاسترناب هذه عشره ونحوه فذكر الصور طيب والاستعمال الخامس لفاعل من الاعداد ان تستعمل مع الفاظ العقود فتجب الواو بينهما الخامس والعشرون الثالث والثلاثون وفي ذلك يقول ابن مالك وقبل عشرين الكرة وبابه فاعل من لف العدد بحالتيه قبل واو محتمد لذلك ذلك ينفع السلامه على باب الاعداد لينفر بعد هذا الباب بابا اخر يتعلق ايضا بالاعداد وهو الباب المتم الستين باب كم وتأجل وكذا وهي كنايات الاعداد كنايات عن اعداد مبهمة إما استفهاما عنها وإما إخبارا عنها فيعقد الباب في أربعة أبيات يجفر فيها ثلاثة مسائل الأولى تمييز كم الاستفهاميه الثانيه تمييز كم الخبريه الثالثه تمييز كاي وكذا ومعناهما فيقول رحمه الله في تمييز كم الاستفهاميه ميت بالاستفهام كم بمثل ما من يستعشرين ك كم شخصا كما ثم ينتقل الى ان تمييز كم الاستفهاميه يجوز جره ب من في المواضع فيقول واجذا فجره من ظلمى ان وليت كم حرف جر مخرى وقوله واجذا اي واجد ان المخفف الهمزه بحذفها ونقل حركتها الى الساكن قبلها ثم تكلم على تمييز كم الخبريه وقال واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة وقوله مرة أي مرأة وفيها ثلاث لغات عن العرب مرأة ومرأة ومرأة كلها لغات مسموعه عن العرب وبعد ان من الكلام على كم الاستفهاميه والخبريه تكلم على كاي وكذا بين معناهما وتمييزهما فقال كتم فأج وكذا وينتصر تمييز بين او به من فبين أن كاي وكذا ككم أي ككم الخبرية فكأي وكذا إخبار عن العدد لا استفان أما الثمين فهو إما أن ينتصر وإما أن يوصل بمن وقوله أو به صل هذا الذي أكثر النسخ وجاء في باب المصحف والشروح وبه صد بالواو لا باو وبذلك ينسى الكلام عن العدد وحمايات العدد ليتكلم على باب جديد وهو الباب الحادي والستون باب الحكاية الباب الحادي والستون الحكاية وعقده رحمه الله تعالى في ثمانيه ابيات والحكايه قد تحتاج الى شرح سريع لانها لا ترد في كتب النحو المختصره والمتوسطه الحكايه يا ايراد لفظ المتكلم على حسب ما اورده او حكايه صفته ان تحكي لفظه كما هو او تحكي صفه اللفظ صفه اللفظ أن اللفظ مرفوع منصوب مجرور تحكي هذا العراق والحكاية لها خمسة أنواع النوع الأول حكاية صفة مترة بأي جن. فإذا قيل لك شاء طالب تريد أن تسأل تستثم عن هذا الطالب بأي جن. ماذا تقول ها اي فاذا قلت رايت طالبا استفهمت ايا مررت بطالب ايا جاء طالبان ايا رايت طالبين ايا جاء طلاب ايون رايت طلابا ايين فتحكي صفه النكره يعني ايه فترون ان ايا في الحكايه تطابق المسؤول عنه في كل شيء في العراق طبعا و افعل التذكير والتعليف والتعليف في التذكير والتأنيف في الإفراد والكهزينة والجري نحصلنا لذلك إلا التأنيف والتذكير هذا التفكير، التذكير هذا في التأنيف جاء طالبة ها استفسر لا بد أن يطابق، ايت ورأيت طالبة أيها ومررت بطالبة أيها وجاء الطالبتان ايتان كما تجمع كما طالب. طالبتان ايتان ورأيت طالبتين سيد ايتين وجاء طالبات طالبة طالبات كذلك نقول ايات ورأيت طالبات ايات نعم وفي ذلك يقول ابن مالك أي في هذا النوع حكاية حفة النكره بأي احكي بأي ما لمنكور سؤل عنه بها في الوقت أو حين تقل كل الذي قلناه شرحه في البيت النوع الثاني من نوع حكاية حكاية صفه نسرة بمن إذا أردت أن تحكي بمن لك أن تحكي لك أن تستفيد بمن بلفظها من من من, من سواء كان مذكر مخرد مخرد مخرد جمع من, من لكن إذا أردت أن تحكي إذا أردت أن تحكي نفة نسرة المسؤول عنها هذا باب تكايا لسبب الاستفهام المطلق ولكن الحكايه لمن تختلف عن الحكايه بأي من وجهين الاول ان يايل نعربها رفعا ونصبا وفعلا واما من فانك عند الحكايه تحكي بها بحركه مشبعه دون تنوين يعني اذا جاء طالب بسال بالحكايه عنه تقول منو من, من؟ ولا ولتنول من في منقمى فقم اشبعت ليست مثل ايود معربة تمن ورايت طالبا منن ومرات طالب من وجاء طالبان منان بسكون النون وهذا هو الفرق الثاني الفرق الثاني ان ايا يحكى بها في الوقت وفي الوصف وقفت ايا ايا او وصلت ايا يا محمد ايا تريد سواء وقفت عليها او وصلت تحكي بها لكن من لا تحكي بها الا اذا وقفت عليها ساكنه فإذا وصلت ذهبت الحكاية ولم تقل إلا من من لكن لو وصلت من تريد من يا محمد ما إلا من طيب وجاء طالبان منان ورأيت طالبين منين وجاء طلاب منون ورأيت طلابا منين وجاء طالبة منح يفهم منح تسا... يعني يفهمون هذا ما يخوننا في الوقف ولم بد تكون ساكنا إذا تاسعني ساكنا صرت منح وكذلك رأيت طالبة أمرت بطالبة من منح وجاء طالبان هي منح وفنها منع من كان ستسكن النون لانه من ثم فاح من كان ورايت طالبتين منتين وجاء طالبات طالبة طالبات منعت ورايت طالبات ايضا منات لا بد للسكون هذا في الوقت فقط وفي ذلك كله يقول ابن مالك رحمه الله ووقف نحكمى لمنكر بمن والنوم حذك مطلقا واشبعا وقل مناني ومنيني بعدني إلهاني بإذنيني وسك تعدلي وقل لمن قال أتت منه وقل والنون قبلها المفنى مسكنة والفتح نجر وصل الساوى الألف بمن بإسرزاب نسوة خلف وقل منون ومنين مسكنا قيل جاقوا لقوم فطنا وإن تخف فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف وقاله في البيت الأول والنون حرك مطلقا وأشب ما هذه النون؟ هي واسعًا. نون التوكيد. الثقيلة أم خفيفة؟ آه. الثقيلة. ولا يصح أن تكون الخفيفة، لأنها لو كانت الخفيفة، لوجب أن تقلب ألفًا، كذا هنا ألفًا تبها واسعًا بشدة وسكون. ولا صح أن نكتبها بسكون مما قلناه من قبل وكذا جاء في نسخة في نسخة التي عليها اجازه أبو حيان أبو حيان أمدد والمغاربه والمغاربة لهم طريقة الأنفية. في الأنفية ومجده إلى الآن المغرب عموما المغرب مرتانيا. وهو أنهم يحفظون الألفية حتى إذا أتقنوها يحفظون الألفية كما هي حتى إذا أتقنوها من قوة يتقالهم في الإشماع الأخير في الحفظ الأخير يحفظ الألفية يحفظوا أبيات الألفية المقيدة بإعرابها يعني وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية هذا في الحفظ في الحفظ الأخي يتأكد من فهمك لها يقول تقرا بالعراق ويغلط له بالعراق فيقول وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية إن يعرف العراق يفهم فلهذا نجد بعض نصف التي عند المغاربة في نحو واستعينوا الله في ألفية، فجد سكون على ألفية وكسرتين. في نسخه بحياة، نسخة كل الفيه كذا. أي بيت مقيد يعني آخر مساكن تجد على السكون ومع السكون حركة الاعراب لو أردنا أن نعرف. فلهذا هنا في في هذه النسخة نسخه بحيان وضع عليها شدة وفتها وسكن فعند الوقت وأشبعا وعند الوقت وأشبعا وأما الشيخ خالد الازهري رحمه الله في عرب الألفية فإنه ذكر أن الفعل هنا مؤكد بالنون الخفيفه وما ذكره الشيخ خالد غفلة عما قرره النحويون من أن نون التوكيد الخفيفة يجب قلبها عند التوكيد بعد الفتح ألفا ومنهم ابن مالك تنظيرا في البيت الثامن والأربعين بعد الستمائة وفي شرح الكالفية الشافية وتطبيقا في ألهيته كثيرا وحسى السيطي هذا الحكم عن النحويين إجماعا في الهلع نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> لا لا. قوله ونون حرك لا يريد من يريد من, من من عند الحكاية لا تقل من حرك وأشبع من منا من, من, من لا لا لا يتنم على نون أشبع وقوله وقول مناني ومناني بعدني في انتهاء هذا الشطر يكون قد قدمتها من ألفية ثلاثة أرباعها لأن ألفية ألف وبيتان ثلاثة أرباعها واحد وخمسون بيتا وسبعمائة بيت وشخص وهو هذا الشطر. وهذا طبعا على النسخه المعروفه المسوره اما على نسخه ابن هشام الفايق لان كانت قبل قليل طيب وقوله في المثال ذا بنسوه كلف هل المعنى ذا كلف بنسوه ام ذا كلف بنسوه كلاهما محتمل وقوله ونادر منون في نظم عرف يريد أن كلمه منون أو يريد أن الحكاية يريد أن الحكاية بمن وقد قرر أنها لابد أن تكون بالسكون تسكن آخره قد تأتي متحركة للشعر الشعرية ومن ذلك قول الشاعر أتونا لي فقلت منون انتم فقالوا الجن قلت عين ظلماء من قصيدة الجنون ليس أبط شرنا فإن كان ابن مالك أراد أموما فكر يعني يقول إنه يجب أن تسكن لكن في الشعر يجوز أن تحرك لغرفة الشعر فهو كما قال وان أراد بهذا الشقر الاشاره الى ذلك البيت فيكون قد اشار الى الاشعار باربعه مواضع وفي موضع خامس ذكر بيت كامل ففي موضعين صرح بالاجزاء المنقوله من الشيفين وذكرنا ذلك من قبل وفي موضعين إشارة محتملة الموضع الأول سعد سعدالوس والموضع الثاني وهو هنا منون ثم في الأخير يتكلم على النوع الثالث من أنواع الحكاية الحكاية في أنواع الحكايات. الحكايه باي والحكايه بمن والنوع الثالث الحكايه حكايه العلم بلفظه بعد من فاذا قيل فإذا جاء زيد تقول من زيد واذا قيل زيدا تقول من زيدا واذا قنعوت بزيد تقول من زيد وهكذا حكايه العلم بلفظه بعد من وفي ذلك يقول ابو مالك رحمه الله ولعل ما احكيينه من بعد من ان عريت من عاقف بها وهذا اخر بيت في مع أنه بقي من نوع الحكايه نوعان الرابع والخامس فلم يذكرهما رحمه الله تعالى هنا أما النوع الرابع من حكاية في حكاية الجملة أن تحكي الجملة كما هي ولن يترى مالك هنا ولكنه أشار إليه في مواضع أخرى من ألفيته كقوله أو حكية بالقول وفي قوله وإن أثث فالقول أظنب تصبي فتحفت الجمل بعد القول كان تقول قال الأستاذ العلم نافع قلت إن العلم نافع فتحفت الجملة بنفضها والنوع الخامس من حكاية حكاية المفرد إذا أريد نفضه لمعنى إذا أردت, اذا اردت من الكلمة لفها لا معناها فلك ان تحكيها ولك ان تعرفها ويدخل في ذلك صور منها ان تتقدم كلمه في الكلام فتحكيها بلفظها أن تريد لفظها لا معناها ومن ذلك قول العرب قال عندي تمرتان فقال له صاحبه دعنا من تمرتان يعني دعنا من كلامك هذا لا يريد دعنا من ثمرتين من تمره او تمره دعنا من كلامك هذا دعنا من تمرتان وكان يقول قائل مثلا يسأل له علاقة فيقول جاء المهندسون فتقول له اترك المهندسون واهتم بعملك لا يقول اترك المهندسون هؤلاء اترك هذا كلام عنك اترك هذا كلام واهتم بعملك فإذا أردت اللاطف هل ان تحكي ولا فان تعرف ومن الصور التي تدخل في ذلك المسمى في الاسماء السته والمثنى والجمع ان تسمي الى اسماء سته ومثنى وجمع في قولك مررت بابو ظبي او صعدت فوق ابو خبيث ابو ظبي وابو خبيث ليست كنايه لي. ابو ظبي ليس كنايه لل لي مدينه وابو خبيث ليس كنايه للجبل لي لان الكنيه لا تكون الا بعد الاسم لكل اسم سميت به ثم بعد ذلك مثلنا فأبو ظبي ليس كنيه لكي يأخذ حكم الكنيه فيجب إعرابه فلسى أن تعربه ولا أن تحكيه ومن ذلك هذه البحرين هذه البحرين أن تريد بالبحرين بحر بحر يعني مثلنا بحر بحر لا تريد معنى البحرين بحر بحر وين تريد هذا هذه اللفظه هي مسمى خذ هذه البحريني طيب انت تريدها فتقول هذه البحراني هذه البحراني ولم يذكر بالمالك هذا النوع الخامس من الكايا طيب هناك سؤال يا <تصفيق> إذا وصل فليس لك إلا أن تقول من قال وإن تصل فالأخذ من لا يختلف يعني إذا وصلت من تريد سواء كان مفرد أو, مه... مفرد أو مهنى او جاء مذكر أو مؤنى لك <تصفيق> مم. ننظر هل هذا كنيا أم سم به فإذا قلت أبو بكر حلقة أبي بكر الصديق؟ مسجد أبي بكر أبي بكر كنيه أم اسمه عن سمي بذلك إن كانت كنيه ألا كنت أي عرب عرب اسمها السكة ليس فيه خير ذلك وهو اسمه عبد الله وكنيته ابو بكر يجب ان تعرف ابو عمرو البصري ابن العلاء مختلف فيه فهناك في قول قوي ان ابو عمرو اسمه عندما ولد سماه ابوه ابو عمرو فليس تكون مثلا وهذا ناجف عند بعض الاخوه الآن يقول لدي أخو مولود يسميه أبو بكر مولود حين أدني هذا أبو له فتعريبه عرب رسماء السته بل هو اسم ألا فان تعريبه عرب رسماء الستة فلا فانتحكيها فما هو جاء ابو بكر ورأيته أبو بكر وسلم سعال أبو بكر نعم طفا نعم نعم الكني علم الكون علم اسم يعين المسمى علمه اسم اسم يعين المسمى مطلق علمه نحن هل لمس هل لمس يعين المسمى والالام بعضها قتل لمس من بعض ابو بكر الصديق معروف لكن بعض بعض المسلمين ما يعرف مع عبد الله اسمنا قبل احنا بنذكر اسمه أبو بكر كنيته، فأخذ حكم كنيته، بخلاف ما لو سمي بخلاف ما لو سُمّي أبو بكر، سميته بابو بكر، كتسمية المدينة بابو ظبي، وتسمية الجبل بابو قبيل، أنا لا أسميته ب أن نقلته من أسماء ستة ثم نقل، نقلت من أسماء ستة إلى العلامة كما لو نقل، كمل لو سميته ب جذب. وسميته سميته ب جاد الحق نقلته من باب الى باب فاذا نقلته من باب الى باب حينئذ لك ان تحكي ولا ان تعرب لكن اذا بقي في بابه اصلا هو في بابه كنيا فليس له الا بابه أن تعرف يعني هل لك أن تقول هذا رجلا كما تقول هذه البحرين لا تقول هذان بالتثنيه ورجلان رجلان لكن لو سميت ابنك بحسنين تقول هذان حسنين تقول هذا حسنين او هذا حسنان تعرف او تحقيه اذا جاء اذان اذن اذان لا يستأذن فيه الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. متقابلين. <تصفيق> نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز مكبد. بسم الله الرحمن الرحيم حمد الله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا في من المغرب ليلة السادس والعشرين من ذي قبل شعبان سنة خمتيه وثلاثين وألف في جامع الزهراء في مدينة المكسيه بحمد الله وتفويقه بلا خطا من دروس بيتية لجمال ترحيله الله تعالى في بدايتها بعيد قراءه بيت في بالعدد اخطانا في قراءه كلمه فيه وهو البيت الحادي الى اربعون بعد السبعمائه ولفظه وان ترد جعل الاقل مثل ما فوقوا فحكم جاعل له حكما نحن قرأنا فحكم فاعله ثم نعود بعد ذلك إلى حيث توقفنا إلى فتح ذات الثاني والستين من أبواب أمهية المالك وهو باب الثاني الذي عقده رحمه الله تعالى في ثلاثة عشر بيتاً وبدأ من هذا الباب يبتدئ كلام ابن مالك رحمه الله تعالى يبتدئ كلام ابن مالك رحمه الله تعالى على التصريح إلى آخر الألفية ويتمو في هذا الباب خمس مسائل الأولى على مساء التانيث الثانية ما لا تدخله علامة التانيث الثالثة انقسام ألف التانيث إلى مقصورة وممدوده الرابعة أوزان ألف التانيث المقصورة الخامسة أوزان ألف التانيث الممدودة فيبدأ بالكلام على علامتي التانيث وهما تاء التانيث وألف التانيث فيقول رحمه الله تعالى علامة التانيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التاك الكتف ونعرف التقدير بالضمير ونحنه كرد في التصغير وقوله أثامي أي أثامي وهو جمع اسم ويجمع اسم على أسماء واسامي واسامي في الحقيقة هو جمع الجمع فالمفرد اسم وجمعه أسماء وجمع الجمع أثامي ثم بعد ذلك يتكلم على ما لا تدخله علامة التانيث فليس كل اسم للمؤمنة تدخله علامة التانيث فهناك اسماء لا تدخلها علامة التانيث يبينها فيقول ولا تني فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة كذاك مفعل وما تليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل ان تبع رصوفه غالبا التى تمتنع وقوله ولا المفعال والمفعيل جاء في بعض النسخ أصلا ولا مفعال نوم يفعيل التنكير ثم يتكلم بعد ذلك على انقسام ألف التانيث إلى مقصوره ومندودة فيقول وألف التانيث ذات قصري وذات مجن نحو انثى الغري ثم يذكر أوزان ألف التانيث المقصورة ويمثل لبعضها فيقول رحمه الله تعالى والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن قربا وطولا ومرطا ووزن فعلا جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعى واتحبارا ثم هات بطرا ذكرى وحثيثا مع الكفرا كذا تخليطا مع الشقارا واعز غير هذه استندارا ثم يذكر اوزان الف التانيث الممدوده فيقول لمدها فعلاء افعلاء مثلث العين وفعلناء ثم فعلاء فعلنا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعلاء وكذا مطلق فاء فعلاء اخذا قوله في البيت قبل الاخير ثم فعالا فعلنا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا كلها بهمزه بهمزه تأنيث ممدوده قصرها لضروره الشعر اي ثم فعلاء ثم فعالا فرعلاء فاعلاء وفاعلاء فعلياء مفعولاء لأنه يتكلم على أوزان ألف الثاني في الممدودة وقوله في البيت الأخير ومطلق العين كذا في أكثر المسخ وجاء في الموضعين في أول فطر الأول والثاني مطلق مطلق بفتح القاف في النصب فتكون حالا مما بعدها وقوله ومطلق العين فعال اي ان العين فيها مثلثه الفتح فعال والكسر فعيدا والضم فعولاء وقوله في الشهر الثاني مطلق فاء فعلا اي فعلا بتفريس الفاء فعلا فعلا فعلا كل ذلك من اوزان الف التانيث الممدوده بعد ان تكلم في التانيث والف التانيث الممدوده والمقصوره نتوقف للسؤال تفضل نعم تسلم الحادي والستون كذاك مفعل وما تليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه ما سؤالك اركذا كما تسعد نعم كبر ماذا حصل نعم ترتيب التصريف وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه خلاف طويل عريق فعبدهم لا يدخل في التصريف إلا أبوابا قليلة ما يتعلق بالبنية فقط وأي موضوع له علاقة بالاعراب يدخله في النحو كذا يفعل أكثر المتقدمين لهذا التثمية والجمع سبق بعض أبوابها لأنها تتعلق بالاعراب تثمية بالايه الواقع في, في النصب والجمع فلها علاقه بالعراب يذكرونها في العراب وان كان لها ايضا علاقه بالتصريف نعم مثلا يعني ابواب جدا سيكون لها علاقه بالعدد واضح انه التانيث هنا مثلا بعضهم لا يذكره في التصريف يذكره في كتب النحو لان العراب يكون على التاء الممدودة والهمزه المقصوره يكون عرابه مقدرا فله علاقه بالعراب ومن نظر الى الاوزان ادخله في التخريف المقصور والممدود كذلك بعضهم يذكره في النحو بعضهم يذكره في الصرف من نظر الى الاوزان ذكره في الصرف ومن نظر الى اثر ذلك في العراب ذكرها في الاعراف جموع التكسير يذكرونها غالبا في التصليص وبعضهم يذكرونها في النحو لان بعضها تكون ممنوعه من الصرف وبعضها لا تمنع من الصرف فهذا له علاقه بالاعراف وتعريف الصرف خلاف قديم فبعضهم يقصره على أبنية الكلمة فقط ما يتعلق في أبنية الكلمة دون ما يلحق بأحوال هذه الأبنية وهذا ما عالجه المتقدمين في هذه التثمية النسب كلها تكثرونها في النحو لأن النسب بحر بحري انتقل الاعراب من, من الراء إلى الياء فله أثر في الاعراب وأكثر للتصرفين المتاخرين الفارسي ابن الحاجب الزامن ابن الحاجب هو الذي ميز الفرق بين النحو والصرف جعل الصرف وكل ما يتعلق بابنيه الكلمة وأحوال هذه الأبنية الأبنية يعني أبنية الثلاثة أبنية الرضاعي الخماسي المجرد المزيد إلى أحوال الأذنية كل ما يطرع على هذه الأذنية يطرع عليها من نسب من تصغير من جمع من تثنيه كل ما يطرع عليه أدخله أيضا في التصريف فلهذا التميز بين النحو والتصريف سمي فيه شيء من من عدم الدقة لأن الباب له علاقة بالنحو وله علاقة بالتصريف طبعا المخلع ليس مهما كبيرا فاكثر النحو المتقدمين اصلا ما يفرق بين النحو والصرف يدعوا النحو والصرف معا الا انهم يؤخرون التصريف في اخر النحو لانه ذكر التانيث ومن علاماته الالف مقصوره او ممدوده وله اوزان لا سبب يذكر بعد ذلك باب المقصور والممدود وهو الباب الثالث والستون باب المقصور والممدود ويعقبه في سبعة أبيات ذكر فيها اربع مسائل المسألة الأولى الاسم المقصور القياسي والثانية الاسم الممدود القياسي والثالثة المقصور والممدود السماعيات والرابعة قصر الممدود ومد المقصور فقال في بيان الاسم المقصور القياسي أي الذي ينقص إذا ثم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان لا نظير كالأسى فلنظير جن الاخر ثبوت قصر بقياة ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدما ثم يتكلم بعد ذلك على الاسم الممدود القياسي أي الذي يلقاه فيقول رحمه الله وما استحق قبل اخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتا وما لا يدخل في الاسم المقصور القياسي والاسم الممدود القياسي فانه سيكون في المقصور السماعي والممدود السمعي الذي لا ينقص، فيقول في المقصور والممدود السمعيين والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحذاء يريد أن يقول إن عادم النغير المقصور والممدود الذي ليس لهما نغير من الصحيح لا يثبت إلا بالنقل لا يثبت إلا بالسمع كالفجأة وكالحذاء ثم يختم الباب بقصر الممدود ومد المقصور فيقول وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع اذن فالقصر الممدود في ضروره الشعر متفق على جوازه واما العكس مد المقصور في ضروره الشعر مختلف فيه هل يجوز او لا يجوز ثم بعد ذلك ينتقل الى الباب الرابع والسبعين ويعينه بقوله كيفيه تثنيه المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا فيعقيده في 13 عشر بيتا يذكر فيها اربع مسائل الاولى تثنيه المقصور الثانية تثنية الممدود، الثالثة جمع المقصور، جمع مذكر سالما، الرابعة جمع المقصور، جمع مؤنث سالما. مع أن العنوان فيه تثنية المقصور وتثنية الممدود، وجمعهما تصحيحا أي جمع المقصور، جمع مذكر سالما. وجمع المقصور جمع مؤنث سالما وجمع الممدود جمع مذكر سالما وجمع الممدود، جمع مؤنث سالما هذا الذي في العنوان ولكننا سنجد انه اكتفى بالكلام على تسميه المقصور وتسميه الممدود وجمع المقصور جمع مذكر سالما وجمع مؤنث سالما ولم نتكلم على جمع الممدود لا جمع مذكر سالما ولا جمع مؤنث سالما مع أن الترجمة تتناوله فبدأ بالكلام على تثنية المقصور فقال اخر مقصور تثنج مجع الهيا ان كان عن ثلاثه مرتقيا كذا الذي اصله نحو الفتى والجامد الذي اميل كمتى في غير ذات انقلب واو للالف واولها ما كان قبل قد غل ثم ينتقل الى كلام على تثنيه الممدود فيقول وما كصحراء بواو وَنَحْوُ عِلْبَاءٍ علباء كساء وحياء بواو او همز وغير ما صحح وما شد على نقل قصر وقوله ونحو علباء جاء في بسخة بالكسر أو بالجر فهي معطوفة على ما قبلها وفي نسخة وما كعلباء وهي واضحة ثم انتقل إلى الكلام على جمع المقصور جمع مذكر سالما فقال واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح ابقي مشعرا بما حذف ثم تكلم على جمع المقصور جمع مؤنث سالما واطال في ذلك الكلام فقال وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التسمية وتاء بالتاء الجمنة الحية وسالم العين الثلاث من ألف إتباع عين فاهو بما شكل ان ساكن العين وان تنبد مختتما بالتاء او مجردا وسكن التالي غير الفتح او خففه بالفتح فكلم قد رووا ومنعوا إتباع نحو عروا وذريه وشد كسر جروا وقوله وتاء بالتاء الزمن تنحية جاء في نسخه وتاء بالتاء الزمنها تنحية. وقوله فكلا قد رووا بالفاء جاء في نسخة وكلا قد رووا ثم ختم الباب بالنقطة على أنها كلما خالف ما ذكره من قبل فهو شاذ سماعي لا يقاس عليه. فقال ونادر او ضطرار غير ما قدمته أولئك الناس إنما ثم يدخل بعد ذلك إلى باب طويل. وهو الباب الخامس والستون جمع التكسير فيعقده لنا في اثنين, واربعين في اثنين واربعين بيتا وهو ثاني أضواب الألفية طولا وليس قبله إلا باب أن اددال بفصوله وفي هذه الابيات يذكر لنا اربع مسائل الاولى اوزان جموع القلة وما تطرد فيه الثانيه اوزان جموع الكثره وما تطرد فيه الثالثه اوزان صيغ منتهى الجموع وما تطرد فيه المساله الرابعه جمع صيغ الزواج فيبدا بالكلام فيذكر اوزان جموع القله اجمالا فيقول افعله افعل ثم فعله ثم سافعل الجموع قلة وجاء في نسخه بن هشام مباني قلة بدل جموع قلة ثم يذكر أن العرب قد تستعمل أوزان القلة للكثرة والعكس أوزان الكثرة للقلة فقال وضعضدي بكثره وضعا يفي كارجل والعكس جاء كالصفي ثم يصدع بالكلام تفصيلا على اوزان القله وما تطرد فيه فيبدا اولا بوزن القله افعل وما يطرد فيه كثلب وأكلب وذراع وازرع فيقول لفعل اسم صح عينا افعل وللرباعي اسم ايضا يجعل إن كانت العناق والذراع فيه مد وتأليف وعز الأحروف وقوله اسم نيضا هو بتخطيط الهمزه همزه ايضا لحذفها ونقل حركتها الى السكون قبلها ثم يتكلم بعد ذلك على وزن القله افعال وما يطرد فيه كسيف واسياف وعنق واعناق فيقول وغير ما افعل فيه مضطرد من الثلاث سمن بأفعال يرج وقوله من الثلاث سمن هو بتخفيف الياء المشددة من الثلاثي بضرورة الشعر ثم بعد ذلك يذكر وزن الكثرة في إعلان وما يطرد فيه كسرد وصردان وجرد وجردان فيقول وغالبا اغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان ثم يعود إلى وزن القلة إلى وزن افعله وما يطرد فيه كسلاح وأسلحة فيقول في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفس علة عنه مضطرد والدمه في فعال لو فعال مصاحبي تضعيز او اعلان وقوله ثالث نفس علة في ثالث أفعلة ثم خصف همزه افعله بحذفها ونقل حركتها الى التنين قبلها وكذلك لضعيف نوم وبتخفيف همزه او ثم يذكر جمع الكثره فعل وما يطرد فيه فيقول فعل لنحو احمر وحمراء اذا احمر يجمع على حمر وحمراء يجمع على حمر ثم يعود الى جمع القله فعله كغلام وغلمه وصبي وصبيه ويقول وفعلة جمعا بنقل وجراء الى هنا ينتهي كلامه رحمه الله على جموع القله ذكرها جميعا وبين ما تطرد فيه ولكنه ادخل فيما بينها جمعين من جموع الكثره فعلان وفعل وكان الاكثر الذي ينبغي ان يؤخذ فعلان وفعل مع جموع الكثره وهذا السحب يعني مثلا البيت الاخير فعل لنحو احمر وحمراء وفعله جمعا بنقل مجرى نقل بالشطرين فيكون في الشطر الثاني فعله سبع الكثره والاول سبع القله والبيت السابق فعلان وغالبا اغناهم فعلان هذا البيت نقوله ايضا بعد البيت الذي قدمناه مؤخرا فتترتب الامور ما نستطيع ان نعبه الدرالفيه ولكننا نذكر هذه الملحوظات التي تبدو لنا ثم يكمل كلامه على جموع الكثره يذكرها واحدا واحدا وما تفترض فيه فيذكر جمع الكثره في فعل بضمتين كخرير وسرق وفراش وفرش وحمار وحمر فيقول وفعل مثل الرباعي بمد قد زيد قبل لا من لا لم تقد ما دام يضاعف العمود الالف وقوله لام منعلالا لام من اعلالا ثم نقلنا خففنا ونقلنا ثم تكلم بعد ذلك على جذر كثرة فعل بضم وفتح كقرب وقرب وحجه وحجج وكبرى وكبر واخرى وأخر فقال وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ثم تكلم على جمع الكثرة فعل لكثب ففتح كقربة وقرض وحجة وحجج ولحية ولحى وثرية وفرة فقال ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل قد يجيء جمعه على فعل مثل حليه فعله هو فعل ثم يتكلم على جمع كثرة فعله بضم وفتح مثل رام ورماه وقاض وقضاه وماش ومشاه فقاض قضاه أصلها فعله قضيه ثم قلبت الياء ألفا فقضاه فقال في نحو رام اضطرار فعله فقال في نحو فعله ثم ذكر جمع الكثره فعله بفتحتين كامل وكمله وساحر وسحره وبار وضررة فقال وشاع نحن كامل وكمله ثم ذكر جمع الكثرة فعلا ومثل له فقال فعلا لوص فقتيل وزمر وهالك وميت به قم وهالك وميت به وقتيل قتل وزمن ذم وهالك هلك وميت موسى ثم ذكر جمع الكسره فعله بكسر وفتح كدب ودببة وقرد وقرده فقال لفعل الاسم صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قلله ثم ذكر جمع الكثره فعل ومثل له فقال وفعل لفاعل وفاعله والصين نحن عادل وعادله اذن عادل عدل وعادله عدل وصائل صوم وصائمه صوم ثم تكلم على جمع الكتبه فعال وقال ومثله الفعال فيما ذكر وذان في, في المعلي لا من نذرا اذن الفعال كفعال فتقول في عادل وعادله عذان وفي صائم وصائمه صوار عيبا وقوله المعل وذان في المعلي وقبل ذلك في قوله فعل لوقت قديد وزمن وهالك ومجت به قمن قوله وهالك كذا بالجر في جميع نسخ الالفيه وجاءت في بعض الشروح وهالك بالرفع وقوله ومجت كذا بالرفع وجاء في بعض النسخ وميت في الجرح وقوله لفعل نسم صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قلنا فعل وفعل في بعض النسخ بالتقديم والتاخير اي فعل وفعل وفعل وقوله في بيتنا ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من نذر المعل جاء في باب المسخ المعتل وذان في المعتل لا من نذر ثم ذكر جمع الكثره فعال بكسر وفتح فعال وهذا كثير وهو يطرد ويكثر في ثمانيه اشياء فقال فعل وفعله انفعال لهما وقل فيما عينه اليا منهما فعل وفعله مثل القصع وقصاع وكعب وكعاب وصعب وصعاب وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا ومثل فعل ذتا وفعل مع فعل فاقبلي فعل كجبل وجبال وجمل وجمال قال ومثل فعل ذتا يعني فعلة كرقبة ورقاق وفعل رمح ورماح وفعل كذئب وذئاب طيب ثم قال وفي فعيل وففاعل ورد كذاك في انساه ايضا اضطرج فعيل مثل كريم وكرام ظريف وظراف انثى المؤنث فعيل وهو فعيله فكريمه وكرام وظريفه وظراف ثم قال وشاع في وقت انا فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي ففعلان مثل غضبان وغضاء وندمان وندام أنثيه يعني مؤنثة فعلان اما أن يؤنث على فعلانة مثل ندمانه ندام او انك على فعلى مثل غضب وغضاب او على فعلان فعله الخمصان وهو او البطن خمصان خمص ومثله فعلانه اي خمصانه ايضا خمص والذمه في نحن طويل وطويله طويله طوال وطويله طوال ثم يتدب رأينا الان أن يطلق في يضطرب ويكثر في ثمانية أشياء يضطرب في فعل وفعله وفعل وفعله وفعل وفعل وفعيل وفعيله وفعلان وفعلانا وفعله وفعلان وفعلانه في ثمانية أشياء ثم ذكر جمع الكثره فعول فقال و بفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرب في فعل اثما مطلقا جاء وفعل له ففعول يضطرب في فعل ككبد وخمول ونمر ونمور وينطر في فعل وفلس وفلوس. لكن يقول فلس يقول فعل مطلق الفاعل. يعني فعل فعل فعل فعل, فعل فلس وفلوس وفعل جذ وجنود وفعل مثل درس ودروس. ثم قال وفعل له. يعني فعل أيضا له فعول مثل أسد. وشجل وشجول ثم انتقل إلى جمع الكثرة فعلان فقال وللفعان فعلان حقا وشاع في حوث معنا فهاهما وقل في غيرهما فعلان ذكره هنا وقد ذكره من قبل بين جموع القلة هناك في صرد وصردان وهنا تمنا الكلام عليه فقال إن فعلان يكثر أيضا في الفعان مثل فعان غراب وغربان وغلام وغلمان وكذلك يشيع في حوت وحيتان وقاع وقيعان ومراها هما حوت مثل عود وعيدان وقاعم في تاج وفيجان ثم تكلم على جمع الكثرة فعلان فقال وفعل مثنا وفعيلا وفعل قيره عن لله فعلان جمل فذكر أن فعلان يأتي في فعل كباطل ومتمان وفي فعل كرغيق رغفان وفي فعل كذكر وذكران ثم تكلم على جمع كثرة فعلاء فقال ولكريم وبخيل فعلاء كذالما ضهاهما قد علاء قوله فعل اي فعلاء كريم فرماء وبخيل مخلاء ثم ذكر جمع الكثره أفعلاء فقال وناب عنه أفعلاء في المعن ناما ومضعف وغير ذات قل في المعد يعني معتل الاخذ كغني واغنياء وقبي واغبياء وفي المضعف كشديد وأشدة وخليل واخله وقد يأتي في غير المعلم المضاعف قالوا غير ذاتقا مثل صديق وأصدقاء ثم ينتقل الآن إلى صياغ منتهى الجموع صياغ منتهى جموع وهي مفاعل وإخوان مفاعل ويبدأ بالكلام على فواعل ويقول فواعل لفوعل وفاعلاء وفاعل مع نحو كاهل وحائض وصاهد وفاعله وشد في الفارق مع ما ماتنا فوعل جوهر جواهر فاعل خاتم خواتم فاعلاء قاصعاء وهو مدخل الجربوع قاطعه وقواقع حائب حوائب صاهل صوائل هائله تنائبه نوائب والفارس صوارف ثم جمع الشيطان الملتها الجموع فعائل فقال وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه ذتائن أو, أو مزالة وشبهه ذتائن أو مزالة ففعالة كالسحابة والسحائف وشبهه كرسال ورسائل خميلة وخمائل وقوله تائنو بالحس والنقل وقوله مزالة هل هو مختوم بها الضمير أم مختوم بتاء ثانية سكنة وشبهه بتاء نو ثم سكن أو بتاء مزالة ثم سكن قوله مزالة انهاء عائدة الى التاء والمعنى تاء او مزال تاء مزاله وقلنا ان اسماء الكلمات يجوز ان تذكر سمائرها وأن وان تؤنثها ويحتمل ان تكون كلمه مزاله بتاع التانيث وسكنته وبه زبط في نسخه في ابي حيان التي, التي تنقض وتعرض الأبيات المقيده والمعنى حينئذ ذاتاء او وزن مزاله عن جود يعني حذف للتامل جود لكنهما ثم تكلم على صيغه منتهى الجموع الفعالي والفعالى فقال وضو الفعالي والفعالى جمعاء صحراء والعذراء والقيست بعاء فتقول في الصحراء صحاري وصحارى وفي عذراء اذاري وعذارى. ثم تكلم على صيغه منتهى الجموع فعالي بتشديد الياء فقال واجعل فعاليا لغير دينه جدده الكرسي تتبع العرب فالكرسي يجمع على الكراسي ثم تكلم على صيغه منتهى الجموع فعالي فقال وبفعالنا وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثه ارتقى من غير ما مضى اذن فعال يجمع عليه ما فوق الثلاثه ثم لم يذكر في العزال السابقا كجعفر وجعافر وشبهه شبه فعال كمفاعل مسجد مساجد ومصنع مصانع طيب ثم يتكلم بعد ذلك على جمع الاسم الخماسي على فعال وشبهه كيف تجمع الاسم الذي على خمس احرف على فعال وشبهه طبعا لابد أن تعتمدهم حرفا لكي تتمكن من جمعه. فقال ومن ثماتي جرد الآخرا في ذي والرابع الشبيف بالمديد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العدر باعه احذفهما لم يكني لن إثره الذي في قول الخماسي إذا أردت أن تجمعه على فعال الوشبه لابد أن تحذف آخره كأس تحذف اللام فتقول سفاء في شيء إلا إذا كان الرابع منه شديد حرف الزياده ويسال تمونيها مثل فرز دق رابعه الدال تشبه التاء فلك أن تحدث القاف على الأصل فتقول فرازد أو تحدث الدال لأنها تشبه التاء فتقول فرادق ثم يقول وزائد عاد الرباعي إذا كان رابعه حرف لين فهذه ما تحدث وإنما تقلب إما أن تبقى وثقرة بيئة أن تكون على مفاعيل مثل عصفور أطافير قرطات قراطيس سنديل فناديل فهذه صيغوزها الجموع. يتكلم بعد ذلك على جمع صيغ الزوائد جمع صيغ الزوائد كالما فيها زوائد وكيف تجمعها ما الذي تحذفه والذي لا تحذفه منها فبدا بجمع مستفعل يعني الكلمة التي على مستفعل وكلمه التي على مستفعل فيها تنازع زوائد الميم والسين والتاء ماذا نحذف منها عند الجمع يقول والسين والتاء من كان مستدعي إذ بمن الجمع بقاهما مخل والميم اولى من سواه بالبقاء والهمز والياء مثله ان سبقا اقول مثل المستفعل المنفقيها هي اولى وتحدث بقيه حروف الزوائد اذن تحدث السين والتاء فكيف نجمع مستدعي احدث السين والتاء نجمع الباقي على فعال وشبه إذا مداعي ثم مداعه لنصد مقصورا ولو عندنا منطلق كيف نجمع منطلق الميم او لا يقول إذا نحن حرف الزياده الثاني المون فنجمع منطلق على مطالق طيب ثم يتكلم على جمعه فيعلون فيعلون عندنا زياده الياء والوض ويقول والياء